بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه ودا اقسم eu que ama o يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين بل يريد الإنسان ليفجر وَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمْعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِنًا كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر نبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة وموى القرى لا تحرق بلسانك لتعجل به إن علينا تبقى قرآنه ثم إنا لينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذكر يومئذ ما ضيعت الى ربها بل إذا بلوة التراق يعقيل من راق وظن أن الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق على صلى ولكن ثم ذهب إلى أهلي يتمطى أولى لك فأولى يحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفةً من مني خلق فسوى فاجعل منه الزوجين الذكرى والأنفى أليس ذلك بقابر على أن يحيي المنفى So kon mo